وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 فَلََّا رَأَقَمَرَ بَزِ غًَا قَالَ هذا رَبّ فَلََّ أَفَلَ قَالَلَ إَِّمْ يَهدِنِ رَبّلَكًُا ل إَِّم يَهْدِنِ رَبّلَكََُّ مِنَقَومِ فَلََّ رَأشَّمْ سَبَزِغَةً قَالَ هذا رَبّ هذا أَكبر فَلََّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إّ بَرين وتشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا حنيفا وما انا من المشركين وحاج قومه قال اتحدث انني في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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك اولئك لهم الامن اولئك لهم الامن وهم مهتدون وَتِللككَ حُجَّة نَا آتَينهَا إبَرَهِي مَعَ قَوْمِه نَرْرفَعُدَ رجات مَنَّ شَ إِ رَبكَ حَكِيمٌ عَِيم وَهَبَنَا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُ فَنهَدَيْنَا مِن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 صالح و اسماعيل واليسع ويونس والوطا وكلن فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم وجت بينهم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 أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ يَقْتَدِي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 قل الله ثم ذرهم في خَوْضِهِمْ يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وَصَدِّقُ الذي بَيْن يَدَيْهِ وَلِتُ ذِرَأَُّ الْ القُرَاوَمَن حَوولهَا وََّذينَ يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ يُؤمنِنونَ بِ وَهُمْ علىى صَلَاتِهِم يحافِظون. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ والمَلائِكَةُ باسِطُ أيديم أأَخْرِرجُ أَ فُسَكُم اليَومَةُ جزَونَ أَذاابَهون بماكُ تُم تَقولون اليَومَةُ جَزَونَ عَذاابَهون بِماكُْ تُم تَقولونَ على اللهِ غَيْيرَ الْ الحَقُ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ النَّافِرَ دَ كَمَا خَنَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ